124. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 125. وإني خفت الموالي من وراء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 قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبّكِهُ عَلَيَْهَينُ وَلِنَ جَعَلَهُ آيَةَ ل النَّاسِ وََحْمَةَ مَِّ وَكَانَ أَمْرََّ قَضِيَّ فَحَمَلَتْهُ فَ تَبَذَتْ بِهِ مَكَانِ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 أسمع بِهِمْ وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم فِي ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم فِي غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض وَمَنْ عليها وإلينا يرجعون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 أَبْتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَغِبٌ أَن تَعَنَّ أَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي وَلَ سَلَُ عَلَْكَ سَأسَْوْفِرُ لَ رَبِّي إِنهُ كََ بِ حَفِي وَأَعْتَزِلُكُمْ وَماَا تَدَعونَ مِ دُون اللهَّهِ وَأَدَعوا رَبّ عَسََّ أَكُونَ بِدُعَ إِ رَبّ شَطِيّ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 وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قُلْ الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَصْحَابُ الْقُرَّةِ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حتى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا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 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُزُّهُمْ أَزَّا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 لقد جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِدَ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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا